صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كنتم خير أمكم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 يُمْدِدَكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلاَفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَقُومَ إِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَن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 وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَداءَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلْيُمَحِّصِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُمْحِقِ الْكَافِرِينَ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 فَرَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا تَأْعَنَنَّ قَلْبَتُمْ عَلَى آثَارِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 بي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا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 أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على آقابكم فتنقلبوا خاسرين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 والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشا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 يبدون لك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 Allahu <laughs> alayhi wa sallam. سمي الله لمن حمده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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا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 لَمَوَافِرَةٌ مِنْ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ فبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَئِن نَّكِثْتَ لَيَخْتَبِنَّ رَبِّي لَخَبِثَ الْقَلْبِ لَنَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ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 ثم تُوَفَّى كُلّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَا نَبَأَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 أنتم مصيبة قد أصابتم مثلها قلت أن هذا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 ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم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 سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتَلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ أَبِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَاهَدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى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 أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا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 بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذوه في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، لا أكفر عنهم سيئاتهم، لا أكفر عنهم فهم جنات تجري من تحتها الأنهار فوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب